فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مفتوح ول الكافرين أليس في جهنم ول الكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء يَوْمَئِذٍ تَقُولُ لَهُمْ أَلَيْكَ هُمْ لِلْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ فِيرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسَ وَالَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهِمْ فِيرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسَ وَالَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهِمْ وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانوا يَذِئُهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَسْأَنٍّ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَمَن, ومن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ اليس الله عزيزا انتقام اليس الله عزيزا انتقام ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا الله ولا أَأَنْتُمْ مَنْ خَلَقْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَقُومُ مِنَّا إِلَّا اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني إن أرادني الله او ارادني برحمه هل هم سكات رحمه او ارادني برحمه هل هم سكات رحمه قل حسبنا الله حسب الله عليه يتو قالوا المتوكلون عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم ما لكم على مكانتكم اني عامل قل يا قوم ان له علامة سَوْفَ تَعْلَمُونَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَهِي عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيُحِلُّ عليه عذاب